بسم الله الرحمن الرحيم الى السماء والشمس وادينا في ربنا ما خلقنا واذا الارض منتسه ازقنا ذبيها ودخلنا وعلمنا سر بها والاوقات يا ايها الذين امنوا ان النجاح لحمل من ربك الحليم فاعملوا من اوتي كتابا بيمينه فسوف نحاسب حسابا يسير فامن got yo je tava o mir mide فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينفرب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كفابه وراء ظهده فسوف يدعو صبورا ويصلى صغيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظل أن لن يحور بل وإن ربا كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا التساق لتركبون طبقا عن صدق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين شفروا يكذبون والله أعلم بما يعود فبشرهم بعناب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر معير من نور